والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 129. ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون